مع دروس دروس الفقه والأصول والحديث الله ما فعله يا رب العالم نبه أشقي مازلنا مع المهذب كتاب أنكح مسألة قال المصنف وإحما الله تعالى قال الشفائي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لما خص, به لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه وأبان بينه وبين خلقه وافترض عليه أشياء خففها على خلقه ليزيده بفضيلاته ومكانته جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصة بأحكام في النكاح وغيره لم يشاركه غيره فيها أولا قبل أن نتكلم عن هذه الأشياء التي خصة بها لابد أن تعلم أن الأصل في الأمور هذه العموم الأصل العموم والأصل في الأحكام العموم لا الخصوص الأصل في الأحكام الخصوص لا العموم لا خصوص لقول الله جلت على يا أيها النبي إذا طلاقت من نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا واتقوا الله ربكم الله جلس علىها يا أيها النبي إذا أطلقت من نساء وقال يا أيها لما تحرم ما أحد الله لك تبتغم وضغط أزوارك قل الله غفور الرحيم قد جعل الله لكم تحلة قد صرد الله لكم تحلة أيمانكم فقد أوجب الله عليه أشياء لم يجيب على غيره وهذا الحديث هو أمر دون متوقف على, على هذا الحديث كالسواك والاضحية والوسع أنه يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاح أنه ليس واجب ولا دليل على ذلك تمسكوا بحديث ثلاثة أو ثلاث كتبهن الله تعالى علي لم تكتب عليكم السواك والوتر والاتحية السواك والوتر والاتحية هذا الحديث لما هذا الحديث في السنة الفايا حقي وهو ضعيف فيه موسى بن عبد الرحمن وهو ضعيف بل ضعيف جدا مفروك والحديث كمازوت كان يجب عليه اذا لبس لاغه الحرب لا يندئها ولا يلحق وهذا لكل نبي لانه قال ما كان للنبي حيث قال ما كان للنبي ان يلبس لامه الحرب ثم ثم دعى يعني المساله باخره على على جميع الانبياء الذي أخرجه البعاقير في سنواني أنه قال ما كان النبي إذا لمس لأمة لا حربه أن ينزع حتى يلقى العدو على ساتة تعميم لكل الأنبياء وقيام الليل فاختغف العلماء في اقيام الليل هل هو حقا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم هو منسوخ يعني وكان واجبا كان واجبا قال الله تعالى يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا والمنسوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكان يجب عليه دراء رأى منكرا أنكره وأظهره لأنه يقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه وحرم الله عليه أشياء لأنه يحرم على غيره تنزيها له وتطهيرا فحرم عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه, وتعليمه تأكيدا لحجته وبيانة لمعجزته وهذا القرآن هو أمي قال الله كعلا ما كنت تتلو من قبله من ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون وإن كان قد ذكر النقاش أن النبي الممات حتى كتب وهذا ضعيف جدا بل هو شاب النبي عاش أميا ومات أميا بأبي هو أمي وحرمت عليه الزكاة قد أخذ بتمرة أخذ بها الحسن فضرب عدين وقال كخ كخ إنما عاش الانباء هادئ أو الناس فلا تحلوا لنا وفي صورة تتطوع قولان والصحيح أنها أيضا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليه خائنة الأعين لأن عبدالبنا بالصلح عندما دخل يبايع النبي والنبي كان قد أهضر دمه لأنه كان قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما كان يدري ما أكسب له في الوحي كان كاتب وحي أهضر دمه حتى جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ابن عمركة أراد أن يبيعك فقفض النبي صلى الله عليه وسلم يده وما أراد أن يبيعك فكرر عثمان كلام ثلاث حتى أنه ما واجد النبي بدا إلا أن يبيعه ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجلا رجل أو منكم رجلا رشيدا أن نرى رجلا رشيدا رجل رجل قاما فقتله قال لو أشرت ألنا بعينك قال ما كان لنبينا يكون له خائنة أعين وحرم عليه أيضا أن يمد عينيه لما مت متع بين الناس ورؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض به إبل وقد عنسات في أبوالها وأبعاليها فغطى عينيه فغلو في ذلك فقال قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعن به منهم سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وليس قرب الخير وأبقى وهو حديث ضعيف أيضا وأيضا توعد للشرك إذا أشرك به أن يحبط عمله وحبط العمل يكون بعد الموت لكن وقت الردة يكون حبط العمل وأباح الله له أشياء لم تبح لغيره اختصى بها كأنه أباح أباح له الوساط هاي يفيد؟ مجيخ موس اللي حطيري على اه اه مش مشاكل عني اه نبدأ فضر سيدنا احضر الشمطة اه طبع رضب عليها رضب عليها اه ضير حاضر هتلم خليه هتلم قد أباح له الوصان ومنعها قام بصوت قام بصوت طبعا ده اكثر لا كل شيء خيوط قدره زينا ماشي يبقى الجلده الله ربنا يا رجل اه لو نقصان ولم يبح الغالي وكان له المصاد فمنعهم ثم قال انك تواصل فقلت اني لست مثلكم اني اطعم واسقى يعني اني ابيته عند ربي لطعمني واسقاني ووبح له ارض الطعام والشراب من الجائع وال عطشان وكان هو معه يخاف عن نفسي الهلاك قال الله جال في علاء النبي أولى بالمغيام من أنفسهم وأبيح له أن يحمي لنفسي لأن الأراضي وأبيح له أربعة خمس الفي وخمس, الفي وخمس من الفي الغنيمة وأبيح له أن يستطفد من الغنيمة ما شاء وأن يختار منها ما شاء ولذلك هو لما قيل له صفية جعلتها لفلان ما أحد حق بها منك يعني أنت تحق لها قال دعها وخذ مكانها, مكانها فبذلك سميت فيها كلابة من بين أفضلين صلى الله عليه وسلم كلها دي لها دي رياضة الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم سلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> الى قومه خاصة وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكل الامم عامة هو الذي خلفه على الانبياء بستة وذكر منا كل نبي كان يبعث الى قومه خاصة وبعثه الى الى الناس عامة كافة فكان من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم انه ينام قلبه ولا تنام عينه ولا ينام قلبه كان من الصياد تنام عينه ولا ينام قلبه والا الاهم هنا ان ننظر على خاصه باحكام على انا هنيجي الوقت الحلو ده اوصل على 27 اكتوبر 25 اولها وما الاحكام الخاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم في ابواب النكاح فقد بي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم في اعاده في فتح العدد في الزواج انا اتزوج ما شاء من الاعداد النبي صلى الله عليه وسلم أحضره له ان الدوج اكثر من امراه ولذلك الله عليه وسلم جمع اكثر من امراه قاتل 10 امراه وصالح 11 امراه ومات عن تسعه وقال في حق المكذبين فنجحوا وطاب لكم من النساء مكنثه ربعها قد ظهرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجمع ثمانية عشرة امرأة ركيلة بالخمت عشرة وجمع ابقينها عرب عشرة وصليل ابقينها احدى والصحيح انه جمع احدى عشرة امرأة نعم ومات عن تس عايشة واندهلو عن امرأها حفظة ام سلامة ام حبيبة وميمونة وجغيرية وصفية وزينب من جحش الله جميع الجميع والبسعة من هؤلاء سودا من زمع رضي الله عنها وارضها وسودا قبلها يموت قبلها تموتا لي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وارضها جاءته فقالت الله فأربني في الرجال كبر سني ولا أربني في الرجال ليلاتي لعائشة لكن لا تطلقهم كانت رقيها قريبة لبيبة رضي الله عنها أرضاه علمت أن المكان في الأخرة وأنها تكون زوجة في الأخرة هذا لها فأرادت أن تهديها ليلاتها لأحد النساء إليه فقالت ليلاتي لعائشة لكن لا تطلقهم فكان النبي وحسن الناس خلقا وأنبى للناس فعلا فلم يطلقها وأبقى عليها معنى ولا أربى لها في الرجال ومع ذلك أبقى عليها إحسانا وأجعلها عائشة رضي الله عنها واستفادت منها بنادي الهبة من هيبة الليلة إلى هيبة الليلة إلى من هيبة الليلة من هيبة ليلة لعائشة وطلع النظار في جواز حق المرأة على رجل يعني لا ان تسقط على المريض لا ان تسقط على النافق وهذا بوابة جواز بوابة جواز زياد المسيار لان ما هو زياد المسيار هو ان المرأة لها حق ولا حق ثابت بالكتابة والصنة ويجوز لها ان تسقط هذا الحق وتبقي على زوجها وهذا ورد على عائشة عبدالله نفقها فاني مرة تنخفض من بعدها ان اعراضا قالت عائشة عبدالله نفقها المرأة يكون لها المبيد والنفقة وتقشى ان تطلقها زوجها فتقول لا اريد مبيتا ولا اريد نفقة لكن لا تطلقني فابنت عتبة ابن غبيعة كانت الزوجة عقيل ابن ابي طالب كان كلما دخل عليها تقول له اين عتبة وهو تهرب منها قدر ما استطيع ففي ذات مرة كان ضائق التضري فقالت له اين عتبة فقال لها في قعر جهنم وتكونين معه شوالله و هي كانت تنفق عليها فأمتك... فامتكت النفق فامتكت النفق عنه حتى جاء اصطحى عثمان على ما اذكر خرج الله عنه وعرضه قال المصنف وكان النبي إذا رغب في نكاح امرأة مزوجة وعلم زوجها بذلك وجب عليه أن يطلقها هذا كلام باطل الفقراء أعوذ بالله كلام باطل هذا أن يطلقك زيد بن حارثة كما أنه إذا احتاجه لطعامل مع إنسان إن كان طعامل لو لم يأكله مات جوعا واجب عليه أن يفذله له استغفر الله استغفر الله, استخفر الله سبح الله عامه في كلامه كضبط فقه كلامه صحيح بانه لا ليس لا أن يقدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قول النبي الله جل جلاله لا اجوا لا تقدموا فلاتقدموا بين يدي الله ورسوله اللي والقول والقول لا ما كان اهل المدينه ومن حولها ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن النفس هذا كلام نعم هذا الكلام صحيح أنه لا يلغب أن نفوسه على نفسه وأن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل, على كل أحد وأن يقدم النبي على نفسه لكن ليس للفقهاء الجرأة في القول من الباب ليس لهم بابك وهذا يفتح بابا عظيما من باب الفتن لهؤلاء المغردين الذين فيه ما فيه من الجهل والكر والحق للإسلام ولأهلك فكيف القول من لأنه الرغبة في نكاح امرأة المزوجة هذا كلام لا يصح بحال من أحوال وهذا طبعا مستند للتفكير الباطل للموضوع في قول الله تعالى فلما قلت زادوا منها وطرا دواجناك قال قبلها, قبلها قبلها قال و و ويستخل الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنتك عليش يا واتق الله وتقفل في نفسك ما الله مبديل والله مبديد وتخشى الناس والله حقا تخشاه هذا باطل بطلان هذا التفسير الحديث أنها أنه وقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهيها مزوجة لزيد هذا كلام باطل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطبها له عندما جاء خطبها له فقالت لما خطبها له لزيد هي تحسب أن نساء الله عليه وسلم يخطبها فلما علمتها لزيد قالت زيد من زيد ما أبت أبت ورفضت لكن, لكن الله أنزل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره خفر الله لك أيضا خفر الله لك هو قال الرجل موجود في الدائرة هو إحنا في الدائرة في المحر أو في الدائرة أين الرجل فهذا الكلام لا يقبل هذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال وأبيه حلوة أن يتزوج من غير مهر بابتداء ولا انتهاء وهذا حق لأن الله على قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أرادنا أن نتنجحها فإذا هنا المرة الغاهبة الذي تسهب نفسها للنبي فلم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير مهر لا ابتداء ولا, ولا انتهاء هو حق ذلك يا أبي هو وهو حق بذلك يا أبي هو أمي أما الأولى فلا يسمى لها نوقف عند هذه المثالة شكرا صلى الله شكرا صلى الله هذا التجميع الله يرضى عنك يا رب شكر الله لك